والمرء يذكر هذا المعنى في صلاته في التحيات حينما يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ففيها دعاء للسلام لأنفسنا وللصالحين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن قلتموها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض والمؤمن أيضا يطمع أن يكون منهم حتى ينال دعوة المؤمنين وتأمل كيف أن الله يذكرنا بأمر القدوة وأننا نقتدي بصراط المنعم عليهم ونطلب الهداية على ذلك والثبات على هذا الصراط وأن يجنبنا صراط المغضوب عليهم الضالين وأن نسأل الله أن ندخل في جمله عباده الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جذات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين، فجازاهم الله على إيمانهم واعترافهم بالحق جنات تجري الأنهار من تحت قصورها وأسجارها مركثين فيها أبدا وذلك جزاء المحسنين في اتباعهم للحق وانقيادهم له دون قيد أو شرط والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم والذين كفروا بالله وبرسوله وكذبوا بآيات الله التي أنزلها على رسوله أولئك الملازمون للنار المتأججة لا يخرجون منها تأمل هنا أولئك أصحاب الجحيم سميت النار جحيم لجحمتها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 وعليكم أن تأكلوا الحلال لا إن, لا, لا إن كان حراما كالمأخوذ غصبا أو مستخبثا واتقوا الله بامتثال اوامره واجتناب نواهيه وهو الذي تؤمنون به وإيمانكم به يوجب عليكم أن تتقوه لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم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 كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون لا يحاسبكم الله أيها المؤمنون من غير قصد باعتبار أن الأمور بمقاصدها وإنما يحاسبكم بما عزمتم عليه وعقدتم القلوب عليه وحنثتم فيمحو عنكم إثم ما عزمتم عليه من أيمان ونطقتموه إذا حيثتم أحد ثلاثة أشياء على التخير هي إطعام عشرة مساكين من أوسط طعام أهل بلدكم لكل مسكين نصف صاع أو كسوتهم بما يعتبر عرفا كسوه أو اعتاق رقبه مؤمنا فإذا لم يجد المكفر عن يمينه أحد هذه الأشياء الثلاثة كفر عنها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 كما بين الله لكم كفارة اليمين وبين الله لكم أحكامه المبينة الحلال والحرام لعلكم تشكرون الله على أن علمكم ما لم تكونوا تعلمون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا إنما المسكر الذي يذهب العقل والقمار المجتمع على عوض من الجانبين والحجارة التي تذبح عندها التي يذبح عندها المشركون تعظيما لها او ينصبونها لعبادتها والقداح التي كانوا يطلبون بها ما قسم لهم من الغيب كل ذلك اثم من تزيين الشيطان فابتعدوا عنهم لعلكم تفوزون بحياة كريمة في الدنيا وبنعيم الجنة في الآخرة هذه الآيات فيها فوائد من فوائدها الأمر بتوخي طيب من الأرزاق وترك الخبيث عدم المؤاخذه على الحلف عن غير عزم للقلب والمؤاخذة على ما كان من عزب القلب ليفعلن أو لا يفعلن بيان أن كفارة اليمين اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق ورقب مؤمنه. فإذا لم يستطع المكفر عن يمينه الاتيان بواحده من الأمور السابقة فليكفر عن يمينه لصيام ثلاثة أيام قوله تعالى إنما الخمر هي آخر آية نزلت في الخمر وهي نص في تحريمه هذا وبالله التوفيق صلى الله على نبينا محمد